يا ذا الجود والإحسان يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والودوان يا ذل الحجه والبرهان يا ذل الحجه والبرهان يا ذل العظمه والسلطان يا ذل العظمه والسلطان يا ذل عفوا والغفران يا ذل الرعفه والمستعان يا ذل عفوا والغفران يا ذل الرعفه والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار